وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ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 قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنقَصُونَ وَالاسْتَكْبِرِينَ بِسَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاؤُهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَا وَلَوْ رَحِمَنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرْرٍ لَلَجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 أَنَا مِنَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ رب إما تُرِيَنِي مَا يُعْدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هي أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نحن أعلم بما يصفون الله اكبر الله